وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقاً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 واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يطع اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُطِع اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُطِع اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَد فَازَ فَوْزًا عَظيمًا وَبَعْدُ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 وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعده أبو بكر عبد الله ابن أبي قحافة الصديق عمر ابن الخطاب الفاروق عثمان ابن عفان ابن أبي العاص ذو النورين علي ابن ابي طالب ابن عبد المطلب حي الدره امير المؤمنين عبد الرحمن ابن اوفن سعد ابن ابي وقاص الزبير ابن العوام طلحه ابن عبيد الله مصعب ابن عمير مصعب ابن عمير عبد الله ابن عم هذه أسماء لا تتكرر في تاريخ البشرية هذه صفحات مضيئة منيرة ملأت أرضنا عبادة وتقوى وإيمانا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا, تراهم ركعا تراهم ركعا تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أسر السجود هذه قائمة الشرف وهذا هو سجل تاريخي صادق وهؤلاء هم من وصف الله تراهم ركعا سجدا ملأوا أرض الله ركوعا ملأوا أرض الله سجودا وجوههم مضيئة منيرة من اثر السجود لا يبتغون فضلا ورضوانا الا من ربهم فهو حسبهم سبحانه فهو حسبهم سبحانه فهو حسبهم سبحانه يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يكفيك يا محمد يكفيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الكوكبه وتلك الثله يكفيك لك صاحبا يدعى ابا بكر الذي ينزل رضاه من السماء وجبريل يأتي برضاه يقول اخبر يا محمد ابا بكر بالرضا حسبك يا محمد ان لك صاحبا هو عمر عمر الذي وافقه ربه من فوق السبعة أرقعة يقول عمر فينزل القرآن على ما قال عمر يقول عمر فينزل كتاب ربي مصداقا لما قال عمر حسبك يا محمد أن لك صاحبا هو عثمان تستحي منه ملائكه السماء ملائكه ربي تستحي منه حياء وهو بشر على الأرض وهو واحد من الناس اثار عجبا ملائكه الرحمن واثار حياءها حتى صارت تستحي منه حسبك يا محمد ان لك صاحبا هو علي رضي الله عنه وارضاه من اشبه هارون النبي حتى قلت انت مني بمنزله هارون من موسى غير انه لا النبي بعدي حسبك يا محمد أن لك صاحبا اهتز عرش الرحمن لموته نعم لموته وقال لقد اهتز عرش الرحمن وأي عرش هو لو تعلمون لو جمعت السماوات السبع بأقطارها ولو جمعت الأراضين السبع باسافلها فأي ما في العرش بل في الكرسي إلا حلقة في فلاء ألا حلقة في فلاه أرأيت إلى عظم عرش ربي أرأيت إلى عظم عرش ربي وسع كرسيه السماوات والأرض هذا العرش العظيم هذا العرش الكبير يأتز لموت ساد رضي الله عنه حسبك يا محمد أن لك صاحبا من لك صاحبا تغسله ملائك السماء بماء المزني وبماء السحاب وليس بماء الأرض فيذهب إلى ربه غسيلا طاهرا وملائكة ربي تغسله ومن حانوط الجنة تحنته حسبك يا محمد صلى الله عليك وعلى آلك وسلم حسبك يا محمد أن لك صاحبا أن لك صاحبا هو عثمان رضي الله عنه وأرضاه وليذكر التاريخ وليذكر التاريخ وليقلب صفحاته وليقول لنا صادقا أبو بكر آخر في التاريخ أو عمر آخر في صفحاته أو عثمان آخر في أيامه أو علي آخر في دهره وزمانه فليذكر لنا التاريخ وكم هو صادق وإن نذكر فإن نذكر ما يقول ربنا سبحانه في كتابه صادقة في كتابه مخبرة إذ يقول واختار موسى لميقاتنا سبعين رجلا سبعين رجلا صفوة اختيارا من قومه فلما بلغوا البرية قالوا ارنا الله جهرا أولئك صفوة مختارة من أتباع موسى أولئك صفوة مختارة من أتباع نبي يقولون لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة هكذا قالوا, هكذا قالوا ولا تنتهي صفحتهم صفحاتهم عند هذا بل يقولون للنبي الصابر للنبي المحتسب موسى عليه السلام يقولون له اوذينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا هكذا يقولون هكذا يقولون اوذينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا ولما انتدبهم يوما لجهاد وقتال قالوا اذهب اذهب يا موسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون لا جهادة لا قتال، أنت وربك يا موسى فاذهبا إنها هنا قاعدون جالسون مسترحون أولئك صفوة أتباع موسى من تدبهم يوما لمكرمه إلا تأخروا وما طلبهم يوما إلا لغاية إلا قتلوا وما ارادهم يوما على طاعة إلا تنكبوا ولم يكن الآخرون خيرا منهم حالا إذ يقول الله هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء ما تقولون يا أتباع النبي ما تقولون يا أتباع عيسى ما تقولون يا أتباع الوجيه ما تقولون يا أتباع كلمة الله ما تقولون هل يستطيع ربك الذي استطاع وخلق المسيح خلقه حيث قال ولم يكن شيئا خلقه حيث قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون والمسيح يقول لهم ينكرني احدكم ينكرني احدكم بعد ثلاث ما هي الا ثلاث وستكون الفضيحه نعم الفضيحه يا سمعان الذي يدعونه بطرس سالوه اين المسيح فيقول وما المسيح فيقول وما المسيح فيقول ومن المسيح المسيح ينكر المسيح صار نكرة عند أتباعه وفي أتباعه فيقول ومن المسيح وما المسيح هكذا يقول والآخر وما ادراك ما الآخر يهوز الإسخريوطي الذي يبيع المسيح بدوالق مادودة نعم لا تجاوز سلسين قرشا بعملة التمان ويقول سآتي لكم بالناصري أضع القبلة على وجنته آتي لكم بالمسيح اسلمكموه المسيح اعطيكموه المسيح والثمن يا يهوذا الثلاثون تلقا المسيح سلعة تباع وتشترى سلعة تباع وتشترى والسمن ما أبخسه ثلاثون دالقا يبيعه يهوذا ومن قبل ينكره سمعان وآخرون يقولون هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا هكذا يقولون اقرأوا هذه الصفحة الصفحة المظلمة الكاتمة في تاريخ النبوة لتبصروا صفحة أخرى مضيئة منيرة تقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة قل الحمد لله قل الحمد لله والسلام على العباد الذين اصطفى ويفسر ابن عباس وغيره عباد عباد الذين اصطفى هم أصحاب محمد قل الحمد لله قل الحمد لله أن لك صاحبا قل الحمد لله أن لك صحبة هي أبو بكر الرضا وعمر الفاروق وعثمان الحيي وعلي البطل وحنظله الغسيل وسعد الذي يهتز عرش الرحمن لموته واخرون اخرون اخرون حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين عثمان وأي الرجل أنت يا عثمان الأمين المظلوم الحي ذن ريني ذن ريني المنفق الذي يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم كتابا يقول ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم جنتك بيمينك تتأبطها يا عثمان ولو عشت بعد هذه الكلمات سلاسين عاما ولو مضى من عمرك ما مضى كتاب الرضا عليه خاتم النبوة والجنة بيد عثمان لا يضرك شيء أيها الممثل لكم اشتريت الجنة يوم ظمئ المؤمنون يوم ظمئ المؤمنون وحرمهم يهود سبيلا وقطعوا عنهم شربة الماء وما أدراك ما شربة الماء, الماء تلك التي قد ترى آرون الرشيد بنصف ملكه يوما أراد أن يشرب فيقول له ابن السماك يا أمير المؤمنين يا خليفة المسلمين خليفة المسلمين الذي أرضه الذي أرضه من الأندلس إلى الصين هكذا حدودها الشرقا وغربا والتي أرضه من القسطنطينية إلى تخوم أفريقيا هكذا حدودها شمالا وجنوبا كل هذه الأرض تحت يدك وتلك خراج أواد خراج ضخم تمتلئ به خزائنك يا هارون صرت مضرب المثل في الغنى السراء سرت مضرب المثل فأشرب يا هارون ولكن قل للعالم بكم تقدر شربة ماء هذه وأنت الخليفة خير من يقدر وأنت الخليفة خير من يسمن فيقول لهم الخليفة أدفع فيها نصف ملكي فكم عباد الله سقيا فكم عباد الله سقيا جرت من نهر عثمان رضي الله عنه للمؤمنين وكم عباد الله من شربة نزلت في حلوقهم جلالة والرسول يقول هذه بئر من من يشتريها والجنه ضامنه له ويضمن رسول كريم ولا يسبق احد عثمان يومها نعم يومها ويسبلها للمؤمنين كل يشرب فلا تمتنع شرابا عن أحد كل يشرب والماء عزب زلال طيب والنفقة متقبله دعم متقبله وذاك يوم آخر يوم أن يضيق مزجده مزجده على المؤمنين هيقول صلى الله عليه وسلم من يوسع لنا هذا البيت من يوسع لنا هذا البيت ان ضاق على المؤمنين والصلاة الواحدة فيهما تعلمون بال بل قدر شيخنا رحمه الله ونعم ما قدر أن صلاة الزهر في عشر رمضان الأخيرة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تادل سبعا وعشرين عاما من العبادة تادل سبعا وعشرين عاما من الطاعة تعدل سبعا وعشرين عاما من الركوع من السجود أما قال ربه سبحانه ليلة القدر خير من ألف شهر وأما قال نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاه في مسجد هذا بألف صلاة بألف صلاة مما سواه من المساجد ألف صلاة يا عثمان، ألف صلاة من واحد، ألف صلاة هذا ما تقدر به ركعتان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيذهب عثمان ليبذل ماله ليتسع المسجد للراكعين، الساجدين، المؤمنين، الراكعين. ورب عثمان قضاه وقضاؤه حق سبحانه وتعالى أن الدال على الخير كفاعله وأن هذه النفق متقبلة متقبلة بحيث ما يركع راكع من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زمننا هذا إلى ساعتنا هذه إلى لحظتنا هذه في تلك البقات التي زادها عثمان إلا وأجر عثمان يجري له إلا وأجر عثمان يجري له هذا قضاء ربي كما قضى من فطر صائما له أجره ومن هيئ لمصل مكانا يصلي فيه فله أجره على وفقها نقول وبالقياس نذهب ما يذهب أهل العلم واخرى يا عثمان اخرى ولا تنقطع نفقتك يوم ان توعد الروم وما ادراك ما الروم يقود مطاغيه هرقل ويرسل الاف مؤلفه الى ديار المسلمين يمني نفسه ان يستاصل شافتهم ويرجو ان ينتهي الكابوس الاسلامي الى الابد واليوم يوم عسر كما وصفه الله واليوم يوم عسر كما اخبر القران واليوم طابت السمار فيه نعم طابت السمار وكل رجل ان يكون في سماره في هذه الايام ورسول الله يقول من يجهز من يجهز جيش العسر فياتي الصحابه وكل ياتي هذا يأتي بما يملك حتى من كف الشعير وابو بكر يأتي يوما بماله كله وعمر يأتي بنصف ماله ولكن اليوم لعثمان ولو كان عمر ولكن اليوم لعثمان ولو كان أبو بكر فيقدم نفقته التي قدرت بألف بعير وما عليها من أكتاب من احلاس من أموال من تجارات والرسول صلى الله عليه وسلم يعلنها على الوجود مدوية ما ضر عثمان ما ضر عثمان ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم خذ يا عثمان كتاب الجنة بيمينك خذ يا عثمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كتاب الرضا وكتاب الجنة وعليه خاتم النبوه ويقول ما يضرك يا عثمان ما يضرك يا عثمان الأمين حيث يصف رسول الله والأمين لا يخون أبدا نعم الأمين لا يخون أبدا حيث وصفه ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون فتن اي والله فتن فيقولون يا رسول الله ما المخرج بما توصي يا رسول الله ما المخرج ما الوصية قال عليكم بالأمين عليكم بالأمين وحزبه أي بعثمان رضي الله عنه وأرضاه فهو الأمين المستأمن على الإيمان مستأمن على التقوى مستأمن على المؤمنين مستأمن عليكم به فليس إلا عثمان ويوم أن يدخل عليه أبو بكر يقضي له أمره جالس مكانه بل إن فغزه مكشوفه لا يسترها ويدخل عليه عمر وأمر يدخل عليه فيقضي له شأنه وفغزه مكشوف لا يسترها فلما دخل عثمان سطر فغزه بل وفي بعض الروايات انتصب قائما وأخذ بيد عثمان يقضي له شأنه فتقول له أم المؤمنين يا رسول الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر دخل أبو بكر دخل عمر دخل أبو بكر دخل عمر وأنت على حال لا تتغير فغزك مكشوفة مكانك جالس تقضي أمره حيث انت بينما دخل عثمان فتقوم فتقوم يا رسول الله تستر فغزك تأخذ بيده تقضي له شأنه فما فعل حدث اخبر أخبر وانت رسول الله بعد حكيم فقال يا عائشه الا عثمان الا عثمان يا عائشه ذاك رجل تستحي منه الملائكه افلا يستحي منه خلق الله افلا يستحي منه رسول الله افلا يستحي منه البشر افلا يستحي منه العصب افلا يستحي منه اللحم والملائكة من فوق السبعة أرقع ترقبه ترقبه حتى تستحي منه كل الحياة إلا عثمان يا عائشة إلا عثمان يا عائشة ذاك رجل تستحي منه الملائكة رضي الله عنه رضي الله عنه رضي الله عنه, رضي الله عنه وابن عباس يقرأ الآية أمن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة يحضر الآخرة يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه ويرجو رحمة ربه فيقول ابن عباس وتعلمون من هو تاويلا لكتاب ربي. وتعلمون من هو ترجمانا لكلام ربي وتعلمون من هو فقها لدين ربي فيقول والله فوالله فوالله ما نزلت إلا في عثمان هذا عثمان من أراد أن يعرف هذا هو عثمان من أراد أن يعلم من هو قانت آناء الليل ساجده وقائما يحزر الآخرة يحزر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون هذا هو عثمان لمن يعلمون أم من هو قانت أم من هو قانت الليل ساجدا وقائما يحزر الاخره ويرجو رحمه ربه هذا هو عثمان ويقرا اخر هل يستوي هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم فيقول طلحه او اخر ما اراها الا في عثمان يأمر بالعدل يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم فما يستويان فما يستويات هذا هو قدره هذا هو عثمان لمن علم ويا ويل امه يا ويل امه تأبى إلا أن يذهب عثمان إلى ربه مظلوما حتى دام ظلمه دام ظلمه بأقلام ماجنة فاجرة العقاد يظلم يقول عمر عبقري أبو بكر عبقري علي عبقري ويظن على عثمان بها ويظن على عثمان بها ومن أنت أيها العقاد وما تقدر الناس قدرهم ولا ولقلامة من ظفر عثمان تساوي ملء الأرض عقادا تساوي مل الأرض عقادا وآخرون آخرونهم كسر صدق فيهم قول ابن عمر وعلى الخبير سقط يقول لقد عتبوا على عثمان عتبوا على عثمان أشياء لو فعلها عمر ما عتبوا عليه لو فعلها عمر ما عتبوا عليه بل فعلها عمر فلماذا يكون عثمان؟ أقطع الحماس صدقة لله وما أقطعها قبله إلا عمر ضرب يوما بالعصا وإن قالوا وقد ضرب قبله عمر بالدرة فلماذا عثمان لا عمر ويا ويل أم ما فرقت بين عمر وعثمان والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق يوم أن كان على أحد وما هو أبو بكر وما هو عمر وما هو عثمان ويرتج بهم الأحد رجة احد يعلم والبشر لا يعلم احد الحجر احد الجبل الصلب الصلب يعلم فلذا يرتجف احد ورسول الله يقول له اذ اثبت احد اثبت ورسول الله يعلم فيقول يا احد وما عليك الا نبي وصديق وشهيدان ما عليك الا نبي تعرف صديق تعلم شهيدان عمر وعثمان شهيدان عمر وعثمان حتى حسنته حسنته الكبرى يا ويلهم جعلوها سيئة يقولون حراق المصاحف وما حرقها إلا ليجمع الأمة على مصحف واحد فيه تقرأ نعم تقرأ فلا تختلف يوم أن قيل له أدرك الناس أدرك الناس يا عثمان قبل أن يختلفوا على كتاب ربي ما اختلفت اليهود والنصارى فيجمعهم عثمان على الكتاب الواحد والصحابة يشهدون والصحابة يعلمون والصحابة يقرون يا ويلهم حتى الحسن جعلوها سيئة نعم سيئة لعثمان رضي الله عنه وارضاه وقائمة التهم طويلة وطويلة وما أسرع الناس إلى التهمة نعم إلى التهمة ما أسرعهم يقولون ضرب عمار ضرب ابن مسعود نفى ابا زر نفى ابا الدرداء فحسب كما قال ابن تيميه الامام وعثمان خير من كل هؤلاء نعم من كل هؤلاء الذين ذكرتم عثمان خير من ابن مسعود عثمان خير من ابي زر عثمان خير من عمار عثمان خير من ابي الدرداء فما يضره نعم ما يضره ولكن يا ويل عثمان من الكذبة ولا زالوا يكذبون يكذبون إلى يومنا هذا زالت بطون المطابع تدفع وأرحامها تدفع الكذب المبين والولد المشوه العاق في كتب ماجنة تعتبر خلافة عثمان سقطة بالتالي سقطة لافة عثمان التي أكل الناس فيها وشبعوا ما لم يشبعوا في خلافة أبدا حتى قال الحسن أدركت زمن عثمان يقال للناس اغدوا على أرزاقكم فكل يعود برزق ودنانير ودراهم فإذا أصبحوا من يومهم يقال اغدوا اغدوا على ثيابكم فكل يزاب ويعود مستورا مكسوا يقال للناس اغدوا على أعطياتكم فيعود الناس بالسمن والعسل صدق العرب الأول سم من كلبك يأكلك أكلوه أن أطعمهم أكلوه أن ملأ بطونهم طعاما وأرزاقا وكساء أبدانهم كسوة قالها الحسن وهو صابع هذه خلافة عثمان خلافة عثمان التي ردت عن المسلمين الروم مرتين إلى مرة في ذات الصواري تغرق ألف سفينة رومية ويمتلئ البحر الأبيض المتوسط يصبح لونه دما من دماء الروم ومعاوية ينطلق إلى قبرص بالأسطول الأول ليجعلها قبرص المسلمة قبرص المؤمنة يومها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول فئام من أمتي يغدون البحر قد أوجبوا غفر لهم وتلك مغفرة بعد مغفرة بعد مغفرة يا عثمان رضي الله عنه رضي الله عنه هكذا يقولون حتى حسنته صارت سيئة ويا ويل عثمان من الكذب الذي يملا الآفاق حتى ضاعت سيرة الأمين العثمان عثمان هو الأمين عثمان هو المظلوم قال رسول الله يقتل ظلما هذا المقنع يقتل ظلما بل ويذهب التاريخ بظلمه ابدا نعم ابدا إلى يومنا هذا فمن ينصفك من ينصفك ما انصفك ملائكه السماء تستحي منك من ينصفك وقد انصفك نبيك فقال ما ضر عثمان ما عمل, ما عمل بعد اليوم من ينصفك ما انصفك اصحاب نبيك اذ يقول ابن مسعود بايعنا خيرنا هو عثمان خيرنا ولو كان فينا عليك خيرنا ولو كان فينا ابو عبيده خيرنا ولو كان فينا ولو كان فينا الرحمن بن عوف خيرنا ولو كان فينا الزبير خيرنا ولو كان فينا طلحه عثمان اولا عثمان اولا لا ثانيه عثمان اولا لا اخره وابن مسعود يقولها صادقا فمن يصدق اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم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 عبده ورسوله صلِّ اللهم على هذا النبي الأمين الذي جاهد في الله حتى أتاه الله اليقين وارض اللهم عن صحابة الطيبين الطاهرين ومن ولاهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد ثمانون عاما ثمانون عاما تزيد عامين ثمانون عاما أيها الشيخ الفاني عثمان ثمانون عاما سبع واربع ناما ثمعة واربع ناما منها في الامان ثمعة واربع ناما منها مؤمنا مهاجرا الى الحبشه يوما باهله وولده وماله والى المدينه النبويه يوما ليزاب مهجرا فلا يعود الى اهل ولا يموت في عصبه 80 عاما 80 عاما تقول وقل في القران امن وقانته آناء الليل ساجداً وقائماً يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه سمانون عاما يا عثمان سبعة واربعون آماً منا في الايمان نفقه حتى قال فيك رسول الله غير مره فله الجنة يوم روما فله الجنة يوم المسجد فلأ الجنة يوم الأسرة فلأ الجنة أبدا سبعة واربعون عاما في الإيمان رضي الله عنه سبعة واربعون عاما وما يرحمون فيه شيخوخة والشيخ الكبير حق وجبا ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المقصد إجلال الله أيها الأوباش إجلال الله أيها المتامرون إجلال الله أيها الحقد في شيخ فان بلغ ثمانين عاما في شيخ فان له صحبة دامت سبعة واربعين عاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يرقبوا فيه ذاتا وشخصا ألا يرقبوا فيه نبوة وصهرا حتى جمع الله تحته بنتي الرسول صلى الله عليه وسلم فأصبح بهذا ذا النورين الذي التقت من رسول الله صلى الله عليه وسلم نورين اثنين حفظهما عنده سبع وأربعون آم سبعة وأربعون آم من الصحبة لا يرقبون فيه صحبة ولا بصاهرة ولا شيخوخة وأربعون يوما من الحصار دائما أربعون يوما من الحصار دائما لا شربة ما تدخل لا عثمان من بئره بئره العزب الزلال يشرب منها كل أحد ولا يشرب منها صاحبها ولا يشرب منها منفقها سبعا أربعون يوما من الحصار ولا يشرب إلا من بئر نتنا في داره الخليفة الأمين المظلوم الصاحب الصهر عثمان الحي يشرب من بئر نتنا من بئر نتنا وكل الناس يشرب من بئره من ماء الصافية رضي الله عنه وأرضاه أربعون يوما من الحصار أربعون يوما من الحصار لا يخرج إلى المسجد لا جمعه ولا جماعة ولا صلاة عثمان القائم عثمان الساجد يمنع خطاته في المسجد يمنع قطعته وجنته فلا يخرج إليها مصليا أربعون يوما من الحصار يا عثمان ويقول فيما تقتلونني ايها الناس فيما تقتلونني أيها الناس أما سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر وما كفر عثمان زنا وما زنى عثمان لا في جاهليه ولا في إسلام لا في جاهليه ولا في إسلام قتل نفس وما قتل نفسا بل امنكم ايها المحاصرون امنكم يوم ان جاء خيار الصحابه الحسن ابن عمر مروان بن الحكم حذيفه غيرهم كثير ابو هريره حاطب جميعا جاءوا وعثمان يردهم يقول يا أبا هريرة لا تقتل أحدا فإنك إن تقتله فقد ختلت من في الأرض جميعا فقد ختلت من في الأرض جميعا ارجع يا أبا هريرة يرد عثمان يقول لما تقتلونني لما تقتلونني أخرجوا إلي أحدكم فيخرج صاع وما كذب اسمك صعصع صعصع الفرقة صعصع الزل فرق الله اوصاله في جهنم وأزل حيث لا يعز يوما من الأيام صعصع الفرقة صعصع الزل فيقول ما تنقمون عليه ومثلك ينقم عليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما در عثمان ما عمل بعد اليوم لا تنقم على عثمان شيئا فلا يضره لا تنقم على عثمان أمرا فلا يضره رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيها للوجود فيخرج تأصعه يقول ما تنقمون علي فيقول الكاذب فيقول الضال فيقول ابطال المبير المفسد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا بغير حق إلا أن قلنا ربنا الله فقال أين ذلك في كتاب الله أين ذلك في كتاب الله والحجة كتاب الله فقرأ قول الله أزن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقول أن ربنا الله كذبت صعصعه كذبت صصعه كذبت صصعه ما نزلت إلا في عثمان ما نزلت إلا في عثمان الذين اخرجوا من ديارهم إلى الحبشه عثمان الذين اخرجوا من ديارهم إلى المدينة عثمان لا انت اي البطين السمين كذبت صعصعه وينشد عثمان ينشدهم يقول ألا أنشدكم أما سبعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إهدأ احد إهدأ أحب فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان أنشدكم الله أما تعلمون اني جهزت جيش العسرة ورسول الله يقول من يجهز جيش العسرة وله الجنة. تقتلون رجلا من أهل الجنة ألا قبحكم الله ألا قبحكم الله تقتلون رجلا من أهل الجنة وينشدكم بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أقسى قلوبكم كذبة ما أقسى قلوبكم كذبة يصدق عليها قول ربي ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة بل الحجارة خير منها تتفجر منها الأنهار تعبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون اي والله وما الله بغافل عما تعملون أو باش القبائل الذين جاءوا من كل قبيل يقول فيهم عبد الله بن المبارك ما رأينا أحدا منهم إلا جن ما رأينا أحدا منهم إلا جن ضربهم الله بالجنود وما أحد منهم إلا قتل والمثل في الاشطر الذي ذهب مسموما قتيلا ألا لعنة الله على الطالب وينشدهم عثمان ويأتيه الصحابة المدججون ننصرك يا عثمان ما نصرنا رسول الله هبوا ايها الانصار فانصروا الله مرتين لا مرة يقول لهم هكذا حزيفة هبوا ايها الانصار فانصر الله مرتين لا مرة ويأتي الحسن أبو هريرة ابن عمر حاطب ابن بلتعه ابن أبي بلتعه مروان ابن الحكم وعثمان يقول لا, لا لا أكون أول من سفك دما لا أكون أول من سفك دما في أمة محمد فيردهم عثمان جميعا ويقول بعض الصحابة لو تركهم لا أُخذ المحاصرون من أقطاره فلا يبقى منهم أحد فلا يبقى منهم أحد ولكن يئبى عثمان إلا أن يذهب إلى الله شهيدا إلا أن يذهب إلى الله مظلوما والمحاصرون يجدون في حصاره فيهجع الأمين وهجعه وينام نومه ثم نامها من 40 يوما وكأن الله أرادها وكأن الله طلبها في عثمان نم يا عثمان لترى البشر بعينيك فيرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر ومعه عمر رضي الله عنهم أجمعين يرى رسول الله فقال يا عثمان قضي الأمر يا عثمان هذا اليوم يا عثمان قدي الأمر يا عثمان هذا اليوم يا عثمان هكذا يأتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ويقول يا عثمان أفطر عندنا الليلة أفطر عندنا الليلة يا عثمان لقد زهب حظك من هذه الحياة الدنيا وانتهت فيها لقمتك ولقمتك الأخرى هناك ما يا عثمان على مائدة أبي بكر على مائدة عمر تفطر معنا لا مع البشر تفطر عندنا اليوم يا عثمان فقام من هجعته يعلن على الناس إنهم يقتلونني والبشرى قد جاءت والبشرى قد جاءت تفطر عندنا اليوم يا عثمان فنشر مصحفه بين يديه فنشر مصحفه بين يديه قارئا تاليا فدخل عليه الأشرار فدخل عليه الأشرار فألقى أحدهم نفسه عليه حتى خنقه حتى خنقه ويقول الكازم الأسيم ما رأيت نفسا ألين من نفس عثمان خروجا وآكذا نفس المؤمن أيها الأسيم تزل كما تزل القطرة من فم السقاه ثم أهواب السيف وعثمان يتقي سيفه حتى قطع يده اتدري أي يد أيها الأسيم إنها اليد التي خطت كتاب الله أول يد كتبت المفصل أول يد كتبت كلمات الله أول يد كتبت كلمات الله فيقطعها حتى تنزل دماؤه زكية على قول ربه فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وتخرج عليهم توجه الطابرة تقول قتلتموه ما علمتم من قتلتم فوالله لقد كان يحيي الليل كله يعي الليل كله بركعة يقرأ فيها كتاب الله يقرأ فيها كتاب الله هذا عثمان ايها القتل هذا عثمان ايها الأوباش هذا عثمان يحيي ليلة بكلاب ربه فلا يجاوز منه آية إلا قرأها أمن هو قارث آلاء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ربنا اغفر لنا